ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن, المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم وليا من دونه ومن ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذَلِكَ جَزَاءُ بِأَنَّهُ كَفَروا بِآياتِنَا وَقَاوا أَإِذَا كَُّ عغَامَو وَوْفَةً أَإِنا لَمَذُرُثُونَ خَلْْقَنْ جَديددَ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 وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّغَائِبَ فِيهِ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّغَائِبَ فِيهِ فَأَبَظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّغَائِبَ فِيهِ فَأَبَظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي اِذَا لَمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ كُلُّهُ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِي رَبِّي اِذَا لَمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَكَانَ الْإِنْسَانُ قتورا وَلَقدَدَ آتَنَا مُسَاتِ العَآياتٍ بَنَات وَلَقدَ آتَنَا مسَاتِش آياتِ بَات فَسْأَبَنِي إِسْْرَِلَ إِْجَاء أَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِي العَوْنُ إِِّ يا موسى مسحورا أسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مفبورا قال لقد علمت ما أنزل أولاك إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني كَيَافِ الرَّعْنُ مَكْبُورَا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَرْقَنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا أَرَادَ أَنْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَرْقَنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَاءَ إِلَى السَّكْنِ الْأَرْضِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُم لَفِيفًا وَكُلَّ مِنْ بَعْدِ